بيع الخلل ث ك و م مبنعتك تبسط ماذا ل عندك؟ ص ر الذي ح ة هين ا ص ر ا أنا الخلل ا ح ة ل يعتقده ان ه ب ا ز م و ل دخل دخله ج و م ي ة ويحكم ب بمنطلق فهمه الخاص بنقدر نقول عباره سوء الظن وتحميل يحصلونه وأنه واحدة الكلام ما لا يحتمل. وانه بدأ مرة لا بدأ بجهة مش ي ع ن ي رد علمي و ح ب حبه بالادب اول شيء قال عنده مخالفات وراح اثنين ثلاثه ازرق و ب م ب ا ر ك ة الشيخ